مع من العينين اطلب حرم دعواتي اه تضدرت ابكي خاشع متضرعا يا ناتي رباه اني تائب مما فعلت واتي ولسان حار اناني من كل حرّب دعواتي فقدرت أبكي خاشعا متضرعا يا نادي طباه إني تائب مما فعلت وآتي ولسان حالي أنالي من كل دم نالم أبكي ولكن وهيمن عليم من أسرار ما الله غلا غلا. يعرف ما يدور بخاطري الله غلا غلا. الا المهيمن عليم من أسرار ما بسرائي الله الله الله بحق ست waar Ik ben en ik ben in elk geval kwade. Ik ben en ik ben in elk geval kwade. Ik ben zwak en ik ben Ik ben en ik ben فعلت وآتي الله ولسان وحالي أناني أن من كل دم أناني أنا قد قادمت على كريم يغفر الزلاتي الله الله الله فلقيت منه الأمن في عمري وحين وفاتي الله الله الله أنا قد قادمت Die Allah أطلق حرب دعواتي آه, آه, آه, آه, آه فغدوت أبكي خاشع متضرع في آتي رباه إني تائب مما فعلت وآتي ولسان ولساني حال من كل